طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعل تباخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم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 قال فعلتها اذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما فوهب لي ربي حكما وجعلني من المبسلين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 فَقُولْ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَمْ تَجِئْكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْصَىٰ